114. لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون 115. بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون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 ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل عسى أن يكون ردف لكم بعض الذي فاستعجلون وإن ربك لدو على نَسْيٌ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تَكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَابٍ هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي فيه يختلفون